تحدي السمك زي؟ انت فعلا بيتحدي السمك بشوفك على طول بتلعبي تلعابي في الميا ووقات بخاف عليكي لحسنيكي فرصنا او تمتع وحاجة منهم تأذيكي من غير ما تغضي بالك انا تعلمت التجديد من كتر حبي في السمك علشان اقضي معي في الميا اطول وقت ممكن بس واضح ان السمك كله مكانه في الميا حتى السمك الفيروسي بتاعتك، السمك كله مكانه في الميا الا السمكة بتاعك هترجع لي انا متأكيد ان الملك سميسرو هيجيبلي السلسلة بتاعتي الكحن جاد شاق معان وصله وطنك وديه من على الشاست يا فرى الملك بقى يديب الكحن ليه وايه لقته بموضوع السلسلة بتاعتي سؤال الحلقة الخامسة ماذا كانت تسمى عبد سيناء قديما تاوي بياو تانيس ترسلوا الاجابات الصحيحة على ايميل هيئة تنشيط السياحة اي تي اي .awareness at egypt .travel الإيميل بالتخصيل e-t-a .awareness a-w a-r-e n e s at egypt e-g-y-p-t .travel T R A V E L مغامرات غدير وبكير مغامرات غدير وبكير, مغامرات غدير وبكير, غدير وبكير في عالم الاساطير تكتبها مروه مخي من رياض مع الاخراج صعب